وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ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 والذين يَظْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هم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 وَشَهادَةُ أَ أحدَدهِم أأَبَعُ شَهَادَةٍ بالِلَّهِ إهُ لَ مِنَ الصَّادقين وَالْخَامِسَةُ أن لَعنَةَ اللهَّهِ عَلَيهِ إ كََ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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك, سبحانك هذا بهتان عظيم يعبكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم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 ان الله قدير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها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 او ابناء ابو عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم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 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ سَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَا آل الذي الَّذِي وَلَا تُكرِههُ فَتَياتاتِكُمْ علىلَى الْ البِغَِ إ أَرَدْنَ تَتحَُّنَ للتَدْتَغوا ع رَبًا الْ الحياتةِ الدُّنْييا وَمَ يُكرِهَُّ فَإِن اللهَّهَ مِنْ بَعْدئِكراَاهِهَِّوَفُور الرَّحيِيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 رِرجَالُ اللَّ تُهِمِمتِ جََةُ وَنَ بَيْرٌ عَنم ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقمِ الصَّلَ وَإِقَامِ الصَّلَاتِ وَإِتَ إزَّكَاتِ خَفُونَ يَوْمَا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 وََّذينَ كَفَروا أَعْمَالُهُم كَسَرَابٍِ بقكِ يَحسَبُهُ الظمآنُ مَا يَحسَبُهُ الظمآنمَا أَنْ حَ إذ جَ أَهُ لَمْ يَجدِدهُ شَيئَو وَجَدَ اللهَّه عدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَ والله سريع الحساب اَوْكَاظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ نَجِيهٍ يُرْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار وفي ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِـمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ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 والقواعد مِنَ النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبدجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليسَ على الأأَعْم حَرجُ وَلَا علىلَ الأأَعَجِ حَررج وَلَا على المَرضِ حَرجُ وَلَا علىى أَنْ فُسِكُم وَلَا على أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُ مِنْ بُيوتِكُمْ أَْ بُيوتِأَبَِكُمْ أَوْ بُيوتئُم بيوت مهاتِكُم أَْ بُيوتِ إخْوَانِكُمْ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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ ثُمَّ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ